رضع طفل وهو في سن الرضاع من جدته أم أم وعند خالته بنت يريد الآن الزواج بها فهل تحل له شرعا؟ الرضاع من الجدة أم الأم خمس مرات في الحولين يجعله أخا لخالاته وهن بنات الجدة ولذلك لا يجوز له الزواج من بنت أي خالة لأنها بنت أخته من الرضاع فهي كبنت أخته من النسب والحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله يقول في المحرمات وبنات الأخت والله أعلم